ம இய குமில يفته أو انقف منه قليلا أوزد عليه ورسل القرى إِنَّا سَنُرْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا فَكِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِيَ أَشَبْ وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبعا طويلا وزيلا بولمن يتي وانا مولبيلا على ما يقولون وهنا